ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدوك رحمة, رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن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 ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره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 اغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين, والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة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 ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء, تؤتي الملك من تشاء وتنسع الملك ممن تشاء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 وما عملت من سوء ان تود لو ان بينها تود لو أن بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ آدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ دُرِيَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها بِكَ من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا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 يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه إليك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 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك الي اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه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 والله ولي المؤمنين والدَّائِفةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُظْلَّنَكُمْ وَمَا يُظْلَّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَن انتم تعلمون وقال الطائفة من اهل الكتاب آمنوا, امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وجهنهاري واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم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 يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه يؤده إليك ومنهم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 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينفر إليهم يوم القيامة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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله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 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم, مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا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 فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعَ وَكَرْهَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنْ لَتَأِبَ رَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَضَعَ الْنَّاسَ لَلَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدُ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 وتسود وجوه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 حَقّ وَمَا اللهُ يُرِيدُهُ الْمُلْ لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ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 وَإِيَّا يُقَاتِلُكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدِبَ أَرْثُمَ لَا يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْثِلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبِلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبِلٍ مِنَ الْنَّاسِ وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء ويقتلون الانبياء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 يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آَنَا اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ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 كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وَمَا ظَلَمَهُمْ الله وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْنُونَكُمْ خَبَالًا وَالدُّعَاءُ عَلَيْكُمْ قَدْ بَدَتِ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ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 قلموت بغيظكم قلموت بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إِذَ تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِذْ تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِذْ تَصْبِرُ وَتَتَّقُ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ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 فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف, بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى تصبروا وتتقوا ويأتوكم من من فورهم هذا 145- من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وَمَن وما إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقل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 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِ أَمرُ اللَّهِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول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 ما تحبون منكم مي من يريد الدنيا ومنكم مي يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم, والرسول يدعوكم في أخرىٍ فأثابكم, فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.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 بعد الغم أمانة نعاس يغش طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلْنَا هَا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 انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو ماتتم لمعفورة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئمتم أو قتلتم لا الله تحشرون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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِسَ خَطٍّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 126- <تصفيق> أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا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 جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم, وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار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 لا تَبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَدْنَى كَثِيرًا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 والارض ربنا ربنا ما خلقتها هذا طلا سبحانك فقنا عذاب النار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 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تقذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم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 ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار توابا من عند الله والله عنده حُسْنُ التواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد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 وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِنَّ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ